لما <تصفيق> <الأمام تصفيق> كنا نشعر بسيلا طبصران يعني بيأخذ أمام البحر ومساكرا بنأخذ أمام البحر يعني نشعر كان يعني أنه هو ضعيف دي. كما عادت نعمل أمام هذا المخلوق الأخر يعني وحد كان يتمنى مثلا يقول فينا شوي لواني شاعر لواني شاعر أو إن مثلا حاجة بتاع فيلش طب انا لو انا حافظ قصيده شعر اقول ما فيش كان مهم اني دارس الايام اللي اللي واوقف على قصيده لاحمد شوقي في النور بكش في النور بكش ايه دي ان شاء الله اني بنرجع لها باذن الله واحنا نتكلم عن يعني ايه التصوير في صوت ال لما كلموا بنت على ظروف اقتصاديه ولايه خاصه ايوه اللي هو شاك بس من زي من زي احمد شوقي يا فاني من زي احمد يعني مثلا ده كان وزير مش السودان ده في اخر بعدنه لورد ده مغري فتكريما له خلوق البريطانيه وعملوه وزير بحريه فالمهم لما راح عمل وزير البحريه طلع بالسفن بتاعته مش عارف رايح فين بتاع السفينه نزلت في البحر ما جادتش خط هذا السفير ايه؟ هذا وزير البحر فيشاء ربنا الشوء بصراحة هو مدع طباً يا إلهي؟ أنا مهمينيش المدع؟ أنا مهميني الشعب؟ أنا مهميني الشعب؟ يعني تشعر انه ده حاجة عجيبه يعني يعني مثلاً هو بيقولي مثلاً بيقولي على القرص رضيه ايه؟ بيقولي مثلاً تيه؟ بيقولي مثلاً تيه؟ انظروا لكلك هكذا الدنيا إذا الموت خضى؟ يعني رأيت ايه؟ ده بيت خلاص انتهي الشيء من كما نقوله لمستها من مقالير يدن تلمس الماء فيروي بالشرع ضربتها وهي سر من الدجة ليس دون الله تحت الديل سر وجفت قلبا وخارت مدجوعا ونزلت جنبا وناءت من أخر طعنت فانبجت فستصرحت فأتا حينها فهي خبرت اكثر من كده شرحتها يعني انا عايز اقول ايه عايز اقول البحر ان ربنا عايز لغايه ما هو يصف اعمال الكفر والظلمات تظلوها بعض فوق بعضها الى <تضح> اخر الى ولم يكن يراها طب, طب لك اصلا تصور البحر صعب بقول ايه لمستها للمقادير يد تلمس الماء فيرمي بالشرب يعني على قدرة ربنا يعني ممكن نحول المياه بالشرب وبعدين يقول علي السفينة ضرباتها يعني القدرة وهي سر في الدجا وهي سر فيه في الظلمة في ظلمة ليه ليس دون الله تحت الليل سر ما فيه سر على ربنا وبعدين يوصف السفينة بقى عملت ايه يوصفها وكأنه وقت بيصور أولا واجهت قلبها يعني اضطربت من قلبها وخطو وجف قلبا وخارج جوجج الججج اللي وصله وعمل ايه من ايه من قدامه ونزل جنبا ام جنبها وعالي فوق وعمل ايه و ناءت وناقت من اخك وام ايه اشرفها ايه صح امال ايه الموضوع طعنت فالمجثه يعني اتمزت ميه ها طعنت فالمجثه اتفصصت رخا واغى وساء طعنى الفنبكة فتبصصها فأتا حينها أي غلاكو أخي ايه؟ طبعا فأخذ بقى حرارة فطبعا ده تصوير ايه عجيب ولذلك الواحد يعني حكية البحر دي بتخوف البحر شوية يعني الواحد ايه بيخاف شوية من حكية البحر على كل حال على كل حال انا برده بدأت كده عشان ارجع للإيه؟ للتصوير في صورة النهور لأن التصوير هنا عجب من العجب وما ينفعش، أنا وديك نظر يعني، ما ينفعش إن إحنا نتجاوزه دون أن نلم به لأن دي فرصة العمر، خلّ تسنع مرة أخرى تبني طب الحراك؟ فعش بسرطة وإنشاء ما يدور، يعد معاك الدوخ محمد على دي بالنسبه لي الموضوعات الشخصيه في الشغل بدون تمن الشيء يفيجو عليهم خاصه في حد دي خاصه بيه حد يبقى حافظين هم التمن الشيء ما هو حد البيت وحد المبصر اي يجمع بين المال والدراجه هل يوجد زي موي مره ببلدي ما هي اللي قلت قابلت حد ما هي ما هي ده في الجلب؟ طبعا هنا كله علامات استفهام ما هي الاعضاء ذات الجذور في الجري كيف هاه توبنا توبنا جريمه في جمع لا طبعا كلمه توبنا قلنا موجوده في الورقه كده اه ده طيب <تصفيق> <تصفيق> ما هي الشخص مين من الجانيه अच्छा मैं आज भी मैं उनका आएगा कि तो ये मैं मैं कैसे मैं मैं कैसे हल है كلمه मैं 74 من؟ مين؟ كيف؟ هي. وبكم ما ومن؟ كيف وكيف؟ 4. 4. طب صح كمان اسئله 4. كم ما بقى؟ 1 2 3 ما يحدد بيت وحت المحصل؟ ما هي صفه الجات؟ ما هي الارقام التي تضرب في ايه دول 3 مات ومن واحد وكان هي واحد 3 ايه 3 ايه 5 واحده يبقى هنا واحد هي هي كيف تجسد جريمه دي كيف تجسد <تصفيق> جريمه دي نعم <تصفيق> دول هو حد البكر هو حد حكم البيج ها الجد الجماعه ها بجد البيج الجد و100 ما هو حكم البيج بيج يعني ايه ها لن يتداول حكم البيج ها الجد و100 وتدريبه عام الجد و جلدوميه دي معايا بقى ما هو حت الايه ما حدد بيت جلدوميه دي معايا لما اقول لك من الحد التغريب من الحد يا ابراهيم ولا مش من الحد ترد تقول له اش النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوج عينك وزعيها خرجنا طوله من سبيل البكروا البكروا عام التغريب عام إذا التغريب ده من الحج لأن أبا حنيفة بن عماني قال هذا مطروخ من الوليه أم فإن أراد التغريب أغرب وإن نريد التغريب لم يغادر ده كلام مين؟ أبا حنيفة النوم على مسأل الجمهور جمهور أهل العلم قالوا التغريب من الحج وإحنا أقول لنا الحكم, الحكم من ذلك أحد الشفة إن الحجوم أطعق يعني إيه؟ إن أنا أنس واحد إن أنا موته أفنقه ما عندناش حكات مندي أصيب العلمانيين بيصوروا الفدود على كده أنا كنت عشان مثلا واحد هناك واحد هناك ولكنك أنت بتحده طيب أحده وبتغربه عيني أنا مش عايزة أطلق هالو سماوته من بتعايش تعمل إيه ها عايزة قديوه وأعمل ذاكر المقتنم <تصفيق> وفي نفس الشواء الشخص ده أحول المكان تاني مثلا أوديه مثلا بسه وأطروح يبدأ حاجة دي ده عارفه الظبت ما عارفه هي المشكله في, في, مين؟ في ايه في السالب مشكله في السالب لان بيبقى مع علامه ايه فيه. علامه ايده ايده دي بقى مشكله في المشاكل طب بلك ايده بتبقى معصوعه كل ما اعمل يقول ايه ها في حرام دي مشكله ما هو حد البكري ها وهي المحصل حدو البكري نقطت عليه كده حدو البكري في اول ما الجنينه ثلاثه ها وثلاثه ها واحدة كيفة واحدة من خلاص؟ ما هو حد البت ما هو حد المحصر حد البت جلده ماذا؟ وتغريبه تغريب يعني هاي؟ يعني يبعيله من فيه في فيه مدد سنة لمدد سنة يشوفه أي حتة يبعيله فيه طيب والزانية كذلك؟ لا الزانية ملهاش تغريب الزانية ليس لها تغريب لأن هي لو ده تغريب يبقى أنت بتسعيدها على لإيه؟ عن فز يعني أفضلناها من مثلا واحدة طيب ومحتاجها ثم انت نحن هي عمل في الموضوع مرة من هي مرة واحدة بس الواحد يعني المعصية مرة من يحن يسهل الهوان عريه ما يحن بميت إخلامه هي عملتها مرة تستشيلها بقى وخاصة نحن كنت بتبعيلها البلد الثاني محدش عارف حد بدلا بتعملها مرة تعملها كل يوم صح ومي صح؟ فما نغربهاش ومن التقريب هنا نميه ها؟ التقريب هنا نميه ها؟ مش تغريبني 100 حتى يا <تصفيق> دكتور حتى لو كان ما دام الاخ ابراهيم وصل <تصفيق> الى ولي الامر هذا حق ديوتي حق الله ما دام وصل لولي الامر وجب عليه كنت انا الكلام الاخ ابراهيم بيقول لك ايه افرض ووصل الى ولي الامر من حق ولي الامر ان يطعن ان يتنازل عن الحق لا. لا ليه <تصفيق> حق, <تصفيق> حق الله حمد المحصل الرجل حتى المحضر اسال سال اش عايز واحد كتب كتابه محصن ولا بيت؟ وعشان خاطر محصن ولا بيت؟ ليه؟ عشان هيجاهد السؤال ده سؤال يعني ايه دايما الناس تساله اذا كان بيسالك اهو من هو من المحصن المتزوج في دلك صح؟ شوف كلمه متزوج في دلك صح يعني ايه من دخل. من <تصفيق> <تصفيق> يعني دخل دخل في زواج صحيح بتقول ليس كتب كتابه لا دخل في زواج صحيح لمن سميه محصن فالمحصن من من جاء مع في لكاحل صحيح جاء مع في لكاحل صحيح سميه محصن بتقول ليس كتب كتابه أو هتجوز بكرة وراح جنة يقولوا لا يبقى تقول لمن هو ايه حد البك ها ها طب راكو جين طب راكو وبعدين جيني 60 في محسن ولا بك بك بك لابد ان يكون في نكاح صحيح حتى ياخذ حكم الايه المحصن ما هو حد البك جلده عام جلده ما هو حد المحصن؟ اتفرجنا حتى النوم ثم حتى حتى المتمر هو المتمر ما هو مو صالح ما صحيح هل يجمع بين الجلد والرجم؟ ده قول اهل الظاهر نجمع بين الجلد يعني اجلده ورجمه؟ لا لا يا اما جلد يا اما رجم طب حايته طب حد قال كده اه الظاهر مين اهل الظاهر؟ حد يقول اهلي ظهر ابن حزم ام جاود ايه اسمه جاود جاود ابو اسمه داوود ابو بس اللي نشر المثل اللي نشر المثل واعلنه وحفظه وكتبه وقينه في كتبه هو الامام ابن حزم الظاهري ده عقليه ملهاش زي شوف ابن حزم ده عقليه ملهاش زي ولكن هو لهم بعض النشاكل ولذلك هو ايه اهل العلم بينقبضوا مننا شوية ولذلك احنا ننصح ايه أصطر من اخواننا عم الشربيل او من الولايات الشربيل او اخواننا مننا نقول له اخي اذا اردت انكتر الفقه فلا تقرأوا على ماذا بالنحازم ليه؟ اه؟ اه؟ فتنة! فتنة! فتنة! بتلاقي راجب يخطر عقلك وبتاع وحاجة كلا وبيتدرع على اينا وبتكلم في حق الائمه مذهب في, في حق مالك وفي حق الشافعي وفي حق ابو حنيفه تديلك ايه جرئه على الائمه طبعا نقول لا لما تيجي تقرا فقه ما تقراش على مذهب التعصب الظاهري لان اللي بيعرف مذهب الصاغر ده ما بيكسبوش خد بالك من الحته دي يفسد يعني يفسد يفسد كده بقى يبقى نقول ايه دا وقلت حازف وأصرف زي هلف العصر حديث مين؟ دا. يعني من ضمن العلماء الذين كانوا يأخذونا بالعرائل اللي حازف ظهر الشيخ البالي رحمة الله طبعا. طبعا مش كل حد ما هو حد ضد وحد المعصم؟ على اثناء أن بين الجلد والرج لا يقمع بين الجلد والرج اما الجده من زنى وهو محصن جلدناه ها ورجمناه. ويوم هذا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الله لانه قد ثيقت ثيق الى ثاني فقال جلدناه بكتاب الله ثم رجموه قال ورجمناه بسنه من شخصي ولكن هذا رأي إمام عجل خلافة نرأي مين؟ من الأيام الباقين ونزايد كم يقولون كده في الحجر ليه؟ فهيبمع بين الجند والراجل؟ ها؟ فهيبمع بين الجند والراجل الجند للبيت والراجل ها؟ ها؟ هل ينفجاني ويغرب من بلده؟ نعم ينفجاني ويغرب من بلده وهذا هزء من الحجر خلافة بحنيفة لان ابي حنيفه رضي الله عن الله قال هذا من صوره الطلي امر وليس جزءا من الحج ان راى ولي الامر ان البني ادم ده خطر عن المجتمع ينفيه لو لا ولي الامر ان هذا ان هذا الذنب ليس خطرا على المجتمع ما ينفوش ذكر مين ابو حنيفه خلاف الائمه الثلاثه الائمه الثلاثه قالوا ايه قالوا ايه جزء من الحج لا ينفك عن الجيد يجلد 100 جنده ويغرب ايه ها ويغرب عامه يجلد 100 جنده ويغرب ايه ويغرب عامه ها هيون سجاني ويغربوا من بلدنا يغربوا البلد مين الذي يتولى قامه الحدود مين الذي يتولى الذي يتولى يعني, يعني الراجح لا يجمع بين الجلد ولا لا يجمع طيب ايه الدليل يعني أو اولا أنت, أنت, إن انت اللي تجيب الدليل انت الوقتي اخد بالك انت الوقتي تقول ايه الدليل انه ده مصارح انت اللي تجيب الدليل انه صارح صح مش مقلوبة واحد يعني انت عايز تشنيت حاجة تقول ليش بتهم دليل مش نفاق بالدليل لان هي مش موجودة اصل يا مين اللي بيتولى اقامه الحدود ها اللي بيتولى اقامه الحدود او نائب مدير الامر يعني مثلا ايه لما هي أقولك من اللي هيتولى اقامه الحد اقول لك الحكومه تقول ده الحكومه بتعمله وبتسوه بقول وبتق... لك الحكومه هي اللي بتقيم الحد لان احنا لو تركناها لبعض انا اعملها وانت تعملها يبقى ايه صح ها نيجي جماعه التكفير كده كانوا شيخ امارات امير منطقه الداهليه امير منطقه المحله امير منطقه البشرف امير منطقه ايه الشيخ شيخ زمان كان امير منطقه المحله ويعجبوش الامر لا عشان امور تنضبط حتى وان كان حتى وإن كان وليه الأمر إيه ظالمة زيب قضاء الوقت آه في ظلم فيه فيه فيه فيه ولكن لما يجيب في هيئة واحدة وإن كان ظالمة أحسن يجيب في إيه ها؟ في مليون حق في مليون هيئة يعني أنا ممكن الوقت مثلا 80 مليون 80 مليون إيه هيئة خضائية إذا فوضى صح <تصفيق> من الذي يتولى أقامة الحدود وليه الأمر وليه الأمر من ناقل وليه الأمر للقاضي ما هي أصفة الجاي بين بين لا مش تدي المبادح وأنا ولكن بين بين عليك بين يعني ايه بين بين مصف مصف ها يعني انت بقى انت بسي هاي شبوت ايه هاي بتقين الحاج عن ايه اتعرفته زي ده اللي ما يخش بتبص على كده بحصاره وصاير يعني انت دلوقتي تقطع اسوديها ممكن كده اه ما هو معنيش قوي يعني هو باين باين باين باين لسه بالظبط يعني خد بالك اهو رافع اليمين ده وفي نفس الوقت فهمت ما ما ما عليه 13 قال ان ان عبد الله عمر كان عنده ميزانيه جاريه تزمن فهو الذي يقيم عليه الحد وهذا راي بعض اهل العلم ان السيد يقيم الحد على الامه فوقف عبد الله عمر يقيم الحد على هذه الامه ويضربها فيهم ابن يقول, يقول له ايه لا تخس به لا تخس به بها رفق ان يا ابن ما هو متخذ جه عرفه الله عز وجل امرني ان ولم يامرني ان اقتله ذلك ان الله امرني ان اضربه ولم يامرني اقتله اول شباب بقى هو شباب شباب يعني ايه بقى ها همني بقى حميه ها حمي بقى, حاني بقى, تكي تكي بقى فعبد الله بن عمر رجل وعاشرة من النساء اللهoret سلم- palm, and will do that with the shakes and then. فقاله إلي هو الحد؟ كيف يقام الحد؟ wygląda يقام الحد بين بين لا هو بالايت? الشديد المبرحетровاتangen ولا هو بالايت؟ من المازال الهيي. لا Public locations São Apartments. كده بين بين ضرب بين ضربين ليس بالشديد المبرحة ولا بالهييين الليل. تقولBo silicon där ضرب بين ضربين بين بين بدل ضرب بين ضربين انا كان هنا هنا زميل دكتور وكان راح السعوديه وشاف الحاج ده شاف الحاج زينه وهو يلقاه فطبعا مش عاجبه هو ايه مش عاجبه اقامه الحج لان ربنا عايز يوبخه لان الله عنده قال يقول الزيني والزيني الزيني والزيني ينوسه وطوسه ولسان وراشاء فهو بس انا بقى عايز ايه عايز شده عايز شده وعايش طبعا هذا كلام الصح ياكسيل ياكسيل في الخيبه اللي, اللي ان كل الناس تشوفوا ايه؟ انه فتجنع وان كل المجتمع يعرف ان هذا جانع ده ده حجة يعني وكذلك ان الوحدة لما يقام عليه الحج نفس الكلام موضوع صعب قوي ان الناس تعرف انه ده جانع وهديه جانع من الذي يتولق القامة في الحد؟ هي أصفت الجد بي. بي. بين دربه. دربه بين ضرب بين <تصفيق> ضربين ضرب بين ضربين ولذلك لما يمسكوا البتاع في <تصفيق> النحاة لما يجيوا كرباء أو الصوت الذي يغربون ليس ما معقول لا ما فيش ععد ما فيش ععد وفي نفس الوقت مشرفت المطروب ولكن ايه وصلت لم أعقلت ولا حاجة معيش بالضربة لأن انت الوقت ناس في ناس تلخم يا أخواننا أنا عايز أأكد عن معنوات دي هناك من الناس من يدخنوا أن إقامة, الحد... إقامة الحدوث في الإسلام إنما هي نسخ للإنسان العاص فيش حند أي كده ما فيش حاجة سويا يعني الصد مش بيعلي وبيطلع مثلا بيدم وكده لا شاك ميدي زاجر للعصام تصور ان انا يتعامل كده فيها قدام الناس وكل البلا تقوله فلان عمل فلان عمل فلان عمل حد يجروا يعمل كده لا. حد يجروا يعمل كده جاكش بعد ولا غيرا لسه جايوا واخدوا بالحضران كده وفي نفس الوقت التأجيب لهذا العاصر اتعامل شئت مرة خدار فهما عدست اتعامل تاني وروح حتى تانية فيه الطريقة سوق الطريق بقى من تاني فقدرها انت لما اهم ان انا اأكد عليه لأنك لازم تفهم غلط وخاص صبت وكل يتحو لأن بصراط الصوت أعبت في النصر فهم معي بصراط الصوت يجب أن تنعوه أنت عوض لكن من جمع؟ أه أنا ما قلتم بي ليه؟ لأن إذا كانت في كل عندهم المتشبعين بالكلام ذلك فبيعنوا بالطلب يقولونهم يقولوا بالطلبة فبيجي مثلا الطالب يتطلب مثلا طالب مهما كان طالب مهما كان مصطف ويا ويا طالب وبعدين ينظر السجن على إنه ده هو ده مورد العلم وهو ده أستاذ وهو ده الرجل وممكن الأستاذ اللي هو بدرسه ممكن يكون وزير وجاي منتدد ببقى الهدف منها دكتور تقوط ومستدفع الشريعة آه مالك. طبعاً مالك. هو فيه مخضر كان هنا عندنا واحد من المشرفين من جماعة الإخبان المسلمين الرجل ده كان قاضي من عينة عودل اسم الشيخ عبدالآذر هو ده كان مستشار عم قادر عودة ده بيقول كده له كتاب اسم التشريع الجليل في الإسلامي مالوش زيت تبقى فالمهم بيقول كده في المقدمة أنا وزميل المستشهدين كنا نعتقد ان الشريع الإسلامية لا تصدح لهذا زماني فلما اصطلقته على الشريع بذرت بذرت الجنه ربكي وأجب كتاب اسم التشريع الجليل في الإسلامي هذا الكتاب فيه توفيق عجيب لان ده راجل ما يعرفش حاجة وتوفر على كتب الشريعة وتفاجأ انه مثلا بتطلع على عشرين مصدق في الموضوع حاجة منزيلة يعني منزيلة ما بيش حاج لأنف التشريع الجنائي في الإنسان دي مين عم أدر عدر عم تال حاج الشريع <تصفيق> عم أدر عدر اسم التشريع جنائي فأنا تقول لي ما هي صفة الجال ضرب بين الرغبين بين بين لا هو بالشديد المبابة ولا ما هي الأعباء التي تضرب في الجن؟ كل الجسم يضرب كل عجو يقفز حقه إلا ثلاث حاجات واحد الرأس اثنين العورة ثلاثة المقاطل لو في حاجة تلت لو في حاجة تلت تلت بلاسي بواحد الرأس ما تضربوش على ناسه لان ممكن اضربه على راسه الراس تيجي له مثلا في مراكز الايه البصر يتعمل ممكن اضربه كده تيجي على مزاج على على أي من مراكز مثلا السمع يطقص واخد بالك راكز يقول لك الا الرأس اضربه واعطي كل ايه عضو حقه طبعا انا بجرده من هدومه واخدناه واضربه ما فيش ضرب على راسه ما تجيش الراس مثلا موجهه على القصيتين لان ممكن اضربه على القصيتين يموت, يموت. وانا مش موته انا واحد واحد اضربه فين؟ ها؟ ها؟ يضرب في كل جسم ويقصد كل عضو حقه من الضار خص الضار عدى ثلاث حاجات واحد ها؟ الرأس اثنين العور ثلاثة يعني مقاتل لو في اي عضو من اعضاءه قدامه بحيث ان انا اضربه الموت ها؟ اتجنبه وتصدر العور اه اتجنبه اتجنبه يعني ممكن اضرب يموت في حد ممكن يموت في انه مثلا الراجل ده عامل عمليه في ايديه ولا حاجه ولا انت ضربته عليه اما جاي ده أم ميت مقصود بالمقاطع ايه المقاطع الذي تسبب عن في الموت واحد يضرب في كل جسده وياخذ كل عضو بحقه من الضرر وخاصه الظهر الا واحد العنق اثنين ها ها راس ثلاثه ما هي الأعضاء التي تضرب في الجن؟ هم؟ هم العضاء التي تضرب في الجن بكل الجسم إلا الثلاثة دول بإجماع خذ بحرق وخص الظهر هل يجرد من ثيابه؟ يجرد من ثيابه المرأة تجرد؟ لا تجرد كيف تثبت جريبة الزينة؟ واحد؟ هم؟ لا تجرد لا تجرد اثنين البيينة اللي هي الشهادة تنتق القرائم ايه القرائم؟ <تصفيق> واحدة مش متجاوزة والصبح بالصبح لأوه حامل قرينة وانا يوخذوا بها ام لا يوخذوا بها يوخذوا بثلاث حاجات وانا كيف تثبت قريمة الزنة تثبت قريمة الزنة بالاعتراف واحدة كما باءت المرأة اللي مش أصالحة وقالت يا رسول الله تهترني تهترني جريمة أول حاجة والاعتراف شيد واحد الاعتراف اثنين زي ماعز لما راح النبي صلى الله عليه وسلم واعترف لهم زنك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لعلك أقبل جنك لعلك فاقصت قوله زنك لعلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي حاج ما فيش قال له نس نيك خبره ويذا أنا ألتت ليه أنا ألتت ليه ده بيحصل في مجتمع نس هناك من الناس ما يعتقدوا أن تطبيق الإسلام معناه المسالية الخالية يعني راجل عيش اقتراره لا زنة ولا سرقة ولا كذب ولا ولا إنهم له لا لا فعائد النمس وسلم والسماء والعرض موصولة في الأسباب بالسماء عن طريق جبريل والقرآن يتنزل زن ماعث وزنة الغابدية صاف ولم صاف صاف لما دليل على إيه إن إحنا الإسلام وقع دين وقع مش دين مثالي خيالي مش دين مثالي خيالي لا دين واقعي في بشر هناك منهم الضعيف ومنهم الذي يتلبس به الشيطان ومن الذي تدفعه الشهوه لفعل الايه المعصيه صح هم صح اه لان الجماعه العلبانيين بيصوروا الانسان كده الاسلام مش كده احنا اسلامنا دين واقعي هل في مجتمع مسلم تحدث سرقه نعم هل في مجتمع مسلم تحدث زنا نعم هل في مجتمع مسلم يحدث كذا وكذا من المعاصي نعم ولكن كفل الله عز وجل بشريعته الاسباب والدواعي لقطع دابر الذين عصوا وزي زنا واحد اتضرب قدام طائفه من الناس شفت هيعملها ثاني والله ما يعرف ولا الناس الناس كش ما هي الاعضاء التي تضرب في الجلد كل عضو وكل عضو يضرب وكل عضو يقص حقه من الضرب وحق الضرب ولكن يتجنب الراس والعوره ها ولا هتستر عوره ولا بروزه سياده كله عري يعني هو لو لابس السليب يعني ايه مهو زي زي المكشوف بالضبط زي المخشوف. طبعا طبعا يستر تستر عورته العوره كده اذا جسد الزنا واحد ها؟ لا اثنين البين والمصوب باليمين هنا الشهاده والشهاده القرار. ومعنى الشهاده القرارين يبقى ثلاث تلات حاجات يا اخوانا لما تيجي تقول الاعتراف اقول لك ايه وحصل الذنب في مش افلا ولم يثبت الا بالاعتراف طب بالنسبه لايه ها شهادتين بالنسبه للمفصوم بالبينه ايه في النسبه بايه كل الحجج كل الحجج تثبت باثنين ايه لحد الزنا يثبت اربع وبعدين ما عندناش حريم فى حج الزنة ما تجيش فى حج الزنة تقول فلانا كانت وقفة ده هي شاهدة تقول لي كنت مفيش حج الزنة فى حريم أربع شهود قال لي ايه وزانية وزانة فجرين وكل واحد من ولا تقولكم مئة مئة مئة زلدة كنتم تؤمنين بالله واليوم نفسه وليشهد عذابه مطاقفة من المؤمنين صح؟ إبا أربع شهود وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ مَلَمْ يَغْفُوا بِأَرْبَعَشِ شُهَدَاءِ فَجْلِ جُهُرُهُ ثمانينة إذا <تصفيق> هم كم <كانت> شواء؟ <تصفيق> أربعة شواء والشهود اللي يجب يكون وإيه؟ <تصفيق> ذكور ما تقول ليش دفلانة كانت وقفة وشايفة الواضع الست دي ما ينفعش هيشهد بإيه؟ يشهد الفرج في الفرج كالميل في المقحلة الميل اللي هو الإيه؟ اللي بتاع الإيه؟ اللي هو بيكحله جودة واخد بالك الفرج في الفرج الفرج في الفرج طب لو شهد ثلاثة ما ينفع قشف هم أربع شهود والشهود الأرباع يقولوا كده احنا شفنا الفرج في الفرج دي سهل يا خنة صعب جداً على رأيي الذي كاتب من الكتاب قال لي هذا لا يحدث هذا لا يتأتى إلا إذا كانت حادثة زنا على قارعة الطريق وهذا فعلا أنت ما تتصورها واحد يزني بمرأة على قارعة الطريق آه أربع شفور لما إن واحد يزني بمرأة مثلا هو مصطور في مكان يت استحال إن الجبر معه يعني انت داخل المكان لقيت واحد يذني بمرا ورايه اليمين في المكحله زي ما بيقولوا او الرشاء في البئر زي ما العضو في العضو او الفرج في الفرج وشفت كده عما صوت يجيب الثلاثه التمرين انتهى الموضوع لان الاصل في هذا الباب السد مش الفضيحه الاصل في هذا الباب السد وليه ربنا عمل كده عمل كده عشان انا ما اتعرضش لاعراض الناس انا ما اتعرمش الاعراض النات فلان ايه رايف وفلان ميزكوه مع واحد ويه رايف وفلانة فلانة دين مع منار بأضايا بأضايا بأضايا وما بيش حاجة من دي حصلت خالص فقطعني شدد الله عز وجل في إثبات ايه؟ زنة. حد زين ونجايت نقول كدا. نقول ايه؟ نقول ايه بقى؟ اول حاجة الشه... اول حاجة الاعتراف اتنين الشهادة ثلاثة القرار بيت بيت بيت عندها بوت في بيتها بوت شهر شهرين ثلاثة اربعة وجدها حالة وهي لم تتدود لم يقرب احد من قبل واخر المعان في ايه بنتي اعترف قالت دي اختيان عمل معي ثلاثة القرينة دي نأخذ بقى ولا ما نأخذش بقى نأخذ طبعا ثلاث حاجات معك واحد ثلاث حاجات واحد الاعتراف اثنين بالبينة والمقصود بالبينة عن الشهادة هل الحكمة, من من هل الحكمة من انامر الشارع صد 24 شهاده من الرجال الحكمة ظاهره تجديد التجديد في الهان العام ان تجرش وفلان ثاني ما تجرش والفلان ثاني واذا انت لما تبص الموضوع بصير صعب, صعب. من التشريع قال لك من التشريع السد الاصل في مجتمع المسلمين السد وليس الاصل في مجتمع المسلمين الفضيحه اذا حضرتك جلبي انت طبعًا إنتم أحد تضربوا وبتاع، وتضربوا بينهم وبتاع، وهن لبوك وهن لهم وبتاع، وكأنك ما شفتش <تصفح> يعني أشخصون الضغاية اللي يسكون في شؤوة كلمة من الكاملة؟ لكن لا أخذوا بيك، لا أخذوا بيك، لا أخذوا بيك، لا أخذوا بيك، للقوانين الموجودة الآن دي قانونا اصلا ما له القانون الفرنسي وانتم تعلمون ان القانون الفرنسي في الموضوع ده سهل قوي يعني آه. عادي خالص يعني موضوع سهل وبسيط اه احنا احنا بالنسبه لك يا مسلمين في ربنا يعني يعني الشريعه لا يؤخذ بها في مسائلين الموضوع <تصفيق> واحنا يعني احنا نتكلم فيما لنا ولا نتكلم فيما لا في شرع ربنا ان ايه كيف تسقطوا كريمة زينة؟ نبتسلوا كريمة زينة ايزا يا اخواني؟ ها؟ بالاعتراف؟ من الشهادة الجهنة معك يا شيخ ها؟ اهو الخرق؟ حضرتك ان رأي زيوك في هذا <تصفيق> لا لسه، لسه لسه، لسه، لسه مبهلت مان، نجيش اطلع ها؟ معايا كيلا اخواني؟ طالعا بالنسبة للرجل هل اي واحد اخلوش شاكتو؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ان يكون مسلما بالغ عاقل ان يكون مسلما ليس بالغا عاقلا ليس من الخوارم مسلما بالغ عاقلا اه دي عداله من شراب الفس خاليه من من, من دول يكون مسلما بالغ عاقل وتتم الشهاده في شهر مجتمعين يعني ما جيبش واحد يشهد وبعدين امشيه وبعدين يجيب واحد ثاني يشهد وامشيه واجيب يكونوا ايه موجودين مجتمعين هذا الاربعه بان الشكه دي زنت والمقصود بزنت اي الفرق في الفرق او رجه سنه يبقى الفرق في الفرق يبقى في الحاله دي ايه اقدر اقيم ايه مكان راجل حد... لا حد الزنا حي ليس فيه ذكر للنساء ما تقول ليش الستة ليها توقف ويشايف وهي لم أفضل قوادة وهي اللي جايب الوده وهي اللي جايب البيت لي هما أملون في بعض في الشقة بتاعك وفي بالك زمان نسرة وما تقدرش تقسمك كده لأن الستة ليس لا ذكر في قضية الزنا هما أربع شهود ويكونوا أربعة رجالة طب واحدة ستة بين فأثنين لا عشرين امرأة الدليل على الذكوره يا دكتور اه ايه ليه؟ ايه ليه؟ آه والذين يرضون المحصنات والذين يرضون المحصنات ثم ان يأتوا لك ايه الدليل على الذكوره هو ربنا قال اربع حد يعرف حد يعرف شيء شهيده لو كان شيء العدد للمعدود <تصفيق> مخالفه العدد للمعدود العدد اربعه ان في اللغه العربيه اذا كان العدد اربعه اربعه يبقى المعدود ايه مذكر ولو قال اربع يبقى المعدود ايه مؤنث هو الاربعه ايش أربعة شهدائي إذا على إيه من معدود إيه؟ ذكور إذا مخالفة العدد للمعدود يدل على أن المعدود مذكر والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدائي أخ عدد ها؟ ها؟ فجدون سمانين جميعا ولا تقبل لهم شاهدة التفاعل هو دي, دي, نفس, دي نفس, نفس الصورة أربعة شهادات بالله آه دي الجيد السجد فلان؟ مخالفة العدد للمعدود كيف تبنى كيف تثبت جريمه الزنا تثبت جريمه الزنا بواحد من ثلاثه واحد اعتراف يعني اعتراف السيد الادين اثنين البينه والبينه المقصود بها الشهاده كما قال الفقهاء ثلاثه القرء القرء القرء اكثر قرين على الزنا الا هو ما يسمى به ها, ها هل يصح لكم زواج من الجانيه اعترف ثم رجعت في لا اذا اعترف ورجع اعترف خلاص لا تسوت عليه جميل جدا مرحبا ثم رجع عن الاعتراف في التقرير المكتوب معز لما قام قال هل لا طب ماشي واللي مش عارفين كانوا بيلاقنهم اقول له لا جنيه طب انه قبلت يعني هو بقى انا عملت كده وبس يعني مقدمات الجنه لا ليه ما خدنا حاجه فإن إحنا عندنا عطاعة في الوجود يخونا نفس أطريق ما يكون في فيها تروجة في الشبهات <تصفيق> فإذا كانت هناك شبهات يمنع الحد نأخذها بها ما فيه شبهة نأخذ بالحد <تصفيق> كنام في ضيط أميّا لو استفقى شروطه المعنى لا لا لا يعني, يعني شبهة من الشبهات مثاله المرأة عطل رفسها من نفسها بالزنة وبعدني رجعي طب يا سيدي رجعي <تصفيق> خلاص <مفيد> بس لغالق <تصفيق> بالنازنة <بس> <طبعاً تصفيق> آه طبعا, طبعاً هل يصح الزواج من الزانيه؟ نعم نعم نعم الزنا حرام ولا ياما والحلال ايوه احنا عندنا المساله دي احد الدنيا كلها اي ذلك فحدث ذلك على المنظر سبب وجود هذه الايه سبب وجود هذه الايه أن عندنا صحابة من صحابة ابن الله وححالي ده مضرب لمثل unfair كما أن يوسف عليه السلام له مضرب المثل في الآفة في القرآن لذا عندنا مضرب للمثل للعفة في القرآن يوسف ومضرب لمثل للعفة بالنساء نسائه مريم ومضرب, ومضرب لمثل للعفة في السنة من ؟ ابن أبي مرثل الغنوي مرثب مرس كان كان على علاقه على علاقه ازمه لواحده من ضغائر جاهليه تسمى عناق فاسلم مرس وحسن اسلامه ايوه المهم راح البلد الايه دعمه ياب مك مصر فساعد نشفته عناق الته ايه ال ام اهله الته ايه أهلاً وسهلا بحبيب الاولين وفتفتح إيه إيه إيه إيه, إيه عشان تخذوا بالأعضان وتخذوا الشقة بتاعتها فقالا لا لا لا لا لا إيس المظهور الدنيا تغيرت الدنيا تغيرت خالص فقه إيه قالت له لا لا لا وبقى احكى لبقى عن الإسلاميين وعن الدين الإسلام برضو مرسل يحبه خذ بالك خذ بالك إن المرأة اللي عود قد تكون فيها صفات غير موجودة في الزوجة هو بيحبه وهي استقبلت استقبال بقى العشاق فهو يعني نفسه فيه ولكن ما عهد دينه الفته بلعته فراح كده ايه زي اللي يتزوج من عناق فمنعوه ان صلى الله عليه وسلم قال له لا لما نزلت الايه فلما نزلت الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يتكحاش طب المقصود بكلمه النكاح هنا ايه معناه اه الزني لا ينجح الا لزانيه او مشركه والزانيه لا ينجح الا لزاني او مشرك الراجل الدين ما يتجوزش واحده زانيه الديني يجوز زينه وانت المره الدينه تتجوز زينه عايز تشوف بقى <تصفيق> الغباء بقى وال وايه اللي جيب هنا لما مت... لما ديني يتجوز ايه مش متدينه او مش او متدينه تتجوز مش دينه شوف بقى الهبل بقى وتشوف واخد باله عذاب وشقاء وتاكل واخد بال حضراتكم منفرة ونس الله عز وجل لنا ونبش من, من الليش وفه ويبقى دايما على خلاف في افكار الشات وجد دايما انا اقول لك فانا ايه اهم شيء انت واجه متدين جوز متدين اوكي انت لو عندك بنت متدينه ما تجوزهاش لم متدينه اوعى تفرط في الموضوع معك ابو زنا انت ما انت بتفرط بزين انك تتجوز من هو ما هياك اتزوج ولكن هتتزوج مين؟ زي اجلي زيكني اللي, اللي شكليك بالحظاتك يعني انا مثلا لو مغني مثلا من المغنية مصر وقلت لك اتجوزها هتضحك؟ لا هتقولي والله لو دفعت لك كل يوم 100 مليون جنيه شنجو مثلا انت لا انا كده ولكن تفاجأ اللي راح يتجوزها مثلا من هذا الدكتور كبير وعالم كبير ويشارك ويحني بالبنات أو راجل أعمال كبير بيجر وراء بقاله كم سنة ورضق وهي اللي رضق تتجوزها راجل سعودي معامل يا وراجل عرب للبحار والمحيطات وتجاب يبسرق لها عشان يتجوزها والبنات يقول ذكرهم ليه في طيوره على الشكله فأنت ما تزعيش قوي على الوحدة على زيديا كل،, كل واحد يبحث عن شكيلي ومشيلي لما تقولش عليك إذا أردت أن تنجح فاطر أبي محمد مم. تكون عليك نبي قول ماشا جميل قل بقى أنا ومشيك أنت مشيك لي هل يصحف الزواب وبنفسانية تقول لي على قولين بين أحي العلم القول الأول لا القول الثاني نعم نعم قوله أبي بكر وعمر الثاني الأولاني قوله علي علي بن أبي طالب والزبير والزبير بسيد عائشة هنا أبو بكر وعمر وعمر وده مثل بمو العلم قوله علي أنا, أنا بفصل هنا إيه؟ بفصل عشان تعرف بعض صفات القرآن الكريم قولي سيدنا عيس قولي سيدنا زباين قولي سيدنا بلمسرود قولي سيدنا عيسا قولي لك لا ما يجوزهاش توني الزين ما يجوزهاش يقول لك يا عمي الشيخ ربنا عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه آيته وردت بصيغة الخبر والمقصود بها الإنشاء يعني إيه ها لا تجوز الزمية إلا وانا تجوز الزمية إلا هي جد قبلة خبرية والمقصود بقى يربع إن إنشاء إن إنشاء الأمر بالنها إنشاءه والوالدات يرضعنا أولادهن <تصفيق> حا... حولين كاملين لمن أراد إن يجي المرضا بقبلة خبرية بيخبرني فقال أهل العلم المقصود بشكده المقصود إيه إن الشت ترضع إيه سنة ثلاثة سنة ثلاثة أبدو جملة أين خبرية مخصوص يعني إيه إنساء يعني يفعلهم ذلك أيوة الأمر معين دي خول السيدنا علي وخول السيدنا السباية وخول السيدة عليشة وخول السيدنا بنسل. بالنسبة لنا علي هذا أخوله أبي بط وخار وعمر وخار أمور أه أمور أه أخول جمهور أه أمور أه لأصحاب المدان قول معظم معظم علماء الأمم من العلماء الأمصار يقولون بحاجة رأي. ويقولون إن الخباح ويزيك ابن عباس لما عن هذا قال إن الحرامة لا يحظم الحلال يعني إيه إنت رجل عندك جستان جستان هو خلاص أنا بس من جستان كل يوم راح أسرق شدع. كل يوم أسرق شجع كده شاف ومعد الشهر جيت لك قلت لك اجسك مستاج ينفع يبيع الشيء الاولي منفعش ينفع لان الحرام اللي قبل كده لا يحرم الحلال اللي جه بعد كده صح واضحه دي المساله ده يبقى لما تجي الحرام لا يحرم الحلال طب موضوع حاجه ثانيه بالموضوع ده أقول بل... الولد ده زيجن يعني منزله بل... ينسب بل... بل... بل... ينسب ينسب جاءنا نتصل لهم و قال الولد والتراش وللعاهر الحاجة العاهر يعني الزاني هم يعني نطلع من المنز بالحمص؟ شاب الجمايار قالوا في وصل المعزالي على المهمي قالوا في الحارة؟ اه ايه بقى؟ ايه هذه الآية جاءت على الغالب والأعم الغالب والأعم يعني ايه الغالب والأعم؟ يعني الغالب ان الزاني ما يلول شعله لايه؟ لا شكله والزانية ما حدش يدور علها مين؟ ألا شكلت يبقى الآية خرجت مخرق الغالب والعمل وفعلا كده وفعلا كده تليقى رجل مثلا سهير بتاع ليالا حمر يدور على واحدة شكله وإيه بعارف وعارف انه بتقعد معه فلانه وبتريد بتجلس خلانه وترحلو فلانه وإيه بعارفه وحافظ كل حاجة وتحركاته ونفسه غير وعلى استعداد يبس يجاء قدام الناس عشان تقباده ثم انت تستغر هو فين رجوده هو احتمل نفسه كده هو اتدل نفسه كده تمام انت تقول له والله والله يا سيدي ما ما, ما تساو عندي مالي هو شيف فيلم واخد بيها راسه مبيبقاش عارف هي بتروح فين وبتتنقل منين وعلى صلب مين وبتاعه ومكلمه بكره انت رحت لفلان وانت معاه وحصل منك كده وبرده عايز يتجوزها الناس كده الزانيه اي تحب الزانيه تنام او مشك والزاني فينكح الا زاني او مش وحرم ذلك عنه وممكن يبقى عارف انها اتربيت في حضن فلان واخد بقى وما ويروح يسومها على كده عشان تتجوزوا بل ممكن يحصل هنا في المجتمعات اللي احنا فيها يعني احنا مثلا ناس فلاحين رحنا واللي هنا فلاحين واخد بال حضراتكم وعندنا يعني برضه بنحافظ على الاعراض و والبلاء ده برضه تلاقيه موجود انا مش عايز احكي لك قصه ما ينفعش القصه مش هيجي نفس يبقى لما تيجي تقول لي ما هو حد البيت وحد المحصل احنا الحاج يباين ايه رجلو كده واحدة واحدة كده هم تمانين ثلاثة مان وثلاثة هل واحدة مان واحدة كده يبا ثلاثة مان وثلاثة ايه هل واحدة مان واحدة كده هل يكشف ده لا جمهور نعم <تكلمة> هول هل يكشف عن يوز لا مش شرط يعني مش جاي مش هتضرب على وشك اي حاجه عشان ازاي يعني اه ممكن تضرب على وشك ما هو ما حدش هيعرفها دي مش شرط بتقعد مش هنا سلامات لا لا كده خلاص لسه شيء يعني لسه نص ساعه نص ساعه لسه بص نص ساعه نص ساعه لسه جاي لسه جاي انتي افتحي اه انا كده هذا واستغفر الله لي ولك <ورقين>